فاطمة رضي الله عنها قبل ظهور الإسلام كانت سيدة تطوف حول الكعبة حاملة مبخرة كبيرة فكان أن سقطت إحدى الجمرات فأمسكت النار في كسوة الكعبة وفي أخشابها فأصابها دمار عظيم وبينما قريش تفكر فيما يجب فعله هاجم السيل على مكة وكانت الكعبة على حالتها هذه لا تتحمل قوته فتهدمت عندما بدأت قريش تعيد بناءها اكتشفت ان ما ينقصهم بشدة هو الاخشاب في الوقت نفسه وصل اليهم خبر يقول ان سفينة رومانية محملة بشحنة من الاخشاب قد جنحت في البحر امام جدة وعرفوا ان صاحبها يريد ان يتخلص من هذه الحمولة فسافر إلى هناك وفد من شباب قريش ورجعوا بالأخشاب وبنجار مصري اسمه باخوم كان على السفينة وتشاءم من الرجوع بحرا شارك باخوم في البناء واستفاد بخبرته في النجارة والهندسة وشهد معهم خلافهم على من يضع الحجر الأسود مكانه وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحل هذه المشكلة في أثناء البناء اقترح عليهم باخوم عمل سقف للكعبة ليحميها من المطر واقترح رفع باب الكعبة عن الأرض عدة درجات حتى لا تدخل إليها مياه السيول استحسنت قريش الكلام فكان مقترحه وعاش بعدها باخوم بينهم يشيد منازل أهل مكة حتى مات قبل ذلك بفترة وبينما يقترب العمل في الكعبة من التمام ولدت فاطمة الطفلة النحيلة ذات السنوات الخمس كانت آخر العنقود كان مشهدا مألوفا في نواحي مكة أن ترى فاطمة رضي الله عنها تسير ممسكة بذيل ثوب أبيها عندما يمر بأهله عقب الظهيرة لسبب غير معروف لم يكن اللعب مع أقرانها يستهويها ولكن بعد أشهر قليلة وبعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كانت العزلة إجبارية لكن فاطمة كانت قد تمرنت عليها وقت أن كانت اختيارية لم تتخلى فاطمة عن ثوب أبيها وكان هذا منبع ألمها الذي يصعب بأي منطق أن تتحمله طفلة في سنها طفلة تسير مع أبيها فيوقفه نفر من الرجال يتقدم أحدهم فيمسك بمجمع رداء النبي رجل غريب يفرد قبضته ثم يلمها بثوب الأب ضاغطا على صدره بطريقة مهينة يسمعه كل ما أوتي من لغة السخرية أنت الذي تقول كذا وكذا يثبت الأب ويقول نعم بينما فاطمة تشده من ذيل ثوبه بعيدا حتى يتحرر من قبضة الرجل الغريب وفي اللحظة التي بدأت فاطمة رضي الله عنها تنهار فيها ومع أول دموع تختبرها في حياتها اختلط فيها حب الأب بالإشفاق عليه في هذه اللحظة كان أبو بكر رضي الله عنه يتقدم ليحرره أتقتلون رجلا؟ أن يقول ربي الله كان لابد لهذا الموقف أن يضع نهاية لإمساك فاطمة بذيل ثوب أبيها كلما خرج إلى الناس إلا أنها أيقنت أنها البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في الحرم وكانت فاطمة تقف على بعد خطوة منه كأنها تحرسه تنقل البصر بين أبيها والسماء حيث الله الذي يسجد له أبوها كانت المسافة سؤالا أكبر من قدراتها الذهنية كطفلة لكنها كانت مليئة بما يكفي من النور لأن يجعلها تقف بثبات لا تعرف مصدره بينما الأبو ساجد اقترب منه جمع من المشركين ثم ألقى عليه أحدهم أمعاء شات مذبوحة لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم سجدته وتعالت الضحكات بينما فاطمة رضي الله عنها تمر من بين سيقان الكبار الذين أحاطوا بأبيها ثم تنحني على ظهره لتلتقط أمعاء الشات ثم تلقيها في وجوههم سيطرت الدهشة على الجميع حينئذ قام النبي صلى الله عليه وسلم من سجدته يدعو اللهم عليك الملأ من قريش كانوا يعرفون أنهم يقفون في مكان الدعاء فيه مستجاب وعلى الضغم من أنهم لا يؤمنون بمن يدعوه محمد فقد انزعجوا فانصرفوا شتاتا ثم أكمل النبي صلاته في حراسة فاطمة كانت تتابعه بعينيها صغيرتين بينما تتشمم كل قليل رائحة يدها التي حملت بها أمعاء الشات في طريق العودة إلى بيتهما كانت تمسك ذيلة ثوب أبيها باليد الأخرى ماتت الأم خديجة رضي الله عنها وهجر النبي إلى المدينة بينما فاطمة وأم كلثوم في مكة تنتظران المجهول على مشارف المدينة وقف أهلها في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه كان معظمهم إن لم يكن جميعهم لم يروا النبي من قبل وعندما اقترب من بعيد رجلان تساءلوا فيما بينهم أيهما محمد على بعد خطوات منهم كانت الشمس تستعرض قسوة أشعتها فخلع أبو بكر عباءته ليظلل بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقط عرفوا أيهما محمد بن النبي صلى الله عليه وسلم بيتا ثم أرسل من يحضر فاطمة وأم كلثوم في طريق الهجرة إلى المدينة كانت فاطمة رضي الله عنها طفلة نحيلة الجسد ضعيفة البنية أهلك صحتها الحصار والأذى الذي كان والدها يتعرض له أمام عينيها بعد أن خرجت من مكة تربص بها أحد المشركين الحويرث القرشي فضرب بعيرها فسقطت من فوقه وأخذ البعير وتركها في غياهب الصحراء شقت فاطمة طريقها إلى المدينة سيرا على الأقدام وما إن وصلت حتى خرت ساقطة بين يدي أبيها وابن عمها علي وبعد أيام طويلة استعادت بصعوبة قدرتها على الوقوف مجددا صلت وفوضت أمرها في الحويرث القرشي إلى الله كانت فاطمة تقترب من سن الزواج لكن الروايات كلها تقول إن نفورا بداخلها تجاه هذا الأمر عطله قليلا كان نفورا سببه وضع أختها الكبرى زينب وما قاسته رقية وأم كلثوم في بيت أم جميل زوجة أبي لهب قبل طلاقهما تفرغت فاطمة رضي الله عنها لخدمة أبيها وتفانت في رعاية أموره كلها والاهتمام بكل شؤونه إلى أن منحها النبي لقب أم أبيها كانت فاطمة أم أبيها منذ كانت سنها خمس سنوات ولم تكن أمه في حدود المنزل فقط بل في ميدان الحرب أيضا في غزوة أحد كانت إصابة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزف بين أصحابه لا يملكون من الأمر شيئا سوى صب الماء على الجرح رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء يزيد النزيفة كثرة تلفتت حولها وبفطرة الأم اقتربت من حصيرة يفترشها الجرحة ثم أخذت قطعة منها فأحرقتها حتى صارت رمادا صارت تجفف جرح النبي صلى الله عليه وسلم بالرماد إلى أن توقف الدم تماما كانت أمه حتى بعد أن تزوج سودة بنت زمعة كانت فاطمة تعرف أنه تزوجها جبرا لخاطرها وعزاء لها عن زوجها السكران بن عمر الذي ما إنعاد من الحبشة حتى مات تاركا أرملة مسنة كانت تعرف أن الزواج أبيها بهذه النية لن يخلعها من مكانها وأنها ستظل الأولى في حياته أو على الأقل الثانية ما دامت خديجة لا تزال تشغل مكانتها في قلب الأب رغم رحيلها إلا أن الأمور تغيرت بقدوم عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطبها قبل الهجرة أي إن الأمر كان يخلو من أي مفاجأة لكن بقدوم عائشة إلى المنزل أدركت فاطمة أنها المرأة التي ستقدر على ملء الفراغ التي تركته خديجة كان الأمر ثقيلا عليها بعض الشيء إلا أنه لم يقدها إلى أي تصرف أحمق تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها دعت فاطمة الله أن يلهمها الثبات أتمت صلاتها ودعاءها ودخلت لتنام قبل أن تغفل عيناها تذكرت الحكاية التي رواها لها البعض والتي جرت في المدينة قبل وصولها من مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف بين أصحابه قائلا تآخوا في الله أخوين أخوين فتآخى عمر بن الخطاب مع عتبان بن مالك وتآخى أبو عبيد بن الجراح مع سعيد بن معاذ وتآخى عثمان بن عفان مع أوس بن ثابت ثم أخذ النبي بيد علي بن أبي طالب وقال هذا أخي طلب أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما يضى فاطمة لكن سيدنا النبي ردهما برفق كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحمل لابنة عمه محبة في قلبه يكتمها ولا يفصح عنها تردد أن يذكر فاطمة عند أبيها وعندما تشجع قال له سيدنا النبي أهلا ومرحبا ولم يزد كأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يختبر إصرار عليه ظل علي بن أبي طالب يفكر في أهلا ومرحبا دون أن يرى في الجملة ردا قاطعا فتشجع وذهب إلى سيدنا النبي يذكر فاطمة من جديد سأله وهل عندك شيء؟ قال لا قال له سيدنا النبي وأين الدرع التي أطبتها غنيمة يوم بدر؟ قال هي عندي قال سيدنا النبي فاعطها إياها كانت فرحة علي بالموافقة عارمة حتى إن عثمان رضي الله عنه قرر أن يشتري الدرع منه بأضعاف ثمنها فحمل علي المبلغ كله ووضعه بين يدي الرسول الذي اتسم وأعطى بلالاً جزءاً طالباً منه أن يشتري طيباً للعروس وجزءاً لأم سلمة لتشتري الجهاز فراش من جلد كبش ووسادة محشوة بالليف وخميلة وقربة ماء كانت قائمة العروس في يوم فكر سيدنا علي أن يخطب ابنة أبي جهل كان العرف أن يتزوج العرب أكثر من مرة بمن فيهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لكن فاطمة شكت إليه أن تجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله وابنة عدو الله فغضب لها أبوها وقال فاطمة بضعة مني ويؤذيني ما يؤذيها فرجع علي عن نيته ذاقت فاطمة رضي الله عنها شظف العيش في كنف علي كانت تطحن بالرحة حتى تشققت يداها وكانت تحمل قربة الماء حتى تركت أثرا غائرا في رقبتها كانت تعجن العجين وتخمره وتشعل التنور للخبز وتكنس الأرض وتجرش النوى للفرس حتى هزل جسمها وذات يوم مر ببيتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآها نائمة من فرط الإجهاد والتعب وكان الحسن يبكي من الجوع شق على النبي أن يوقظ ابنته وكانت في قلب الدار غنمة فحلبها بنفسه وظل يسقي الحسن حتى ارتوى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم توجهت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه تطالب بحقها في الميراث عن أبيها رفض أبو بكر أن يعطيها شيئا وقال لها قال الرسول لا نورث وما تركناه صدقه وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله أحزنتها قسوة أبي بكر عليها وهجرت لم تكلمه حتى انشغلت بمرضها لم تكن طامعة في أموال الصدقة لكنها كانت ترى أن أبا بكر أخطأ في تأويل وصية النبي وأنه يظلمها بالخلط بين عموم مال النبي وخاصته قبل موتها بأيام وعندما اشتد عليها المرض أتى أبو بكر يطلب الزيارة قال لها علي يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك نظرت إليه فاطمة رضي الله عنها نظرة الزوجة المطيعة التي لم يغرها أنها ابنة رسول الله وقالت له بلهجة استئذان أتحب أن آذن له قال نعم دخل أبو بكر وظل يترضاها قائلا إنه لم يشأ أن يغضب النبي وإنه كان يتق الله في وصيته ظل يراضيها حتى ارتضت لكنها قالت له معاتبة ألم تسمع رسول الله وهو يقول من أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني روع أبا بكر ما سمع فخرج إلى الناس والدموعوا تنساب من عينيه عندما دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مكة فاتحين بعد سنوات الهجرة بحث علي بن أبي طالب عن الحويرث القرشي حتى وجده فقتله